راك باللي شاشته كانها على طبلونه شاشه التلفاز في بيت احضرينا راهي لمبه الخزان لا منها مخزونة الخزان لمنها فضاء مخزونه الخزان جمره مدخن حرك كفيناها وهو لاهي أسود مساحتين حجتنا مقرونه تحت برقع بنت بدون تنوخذ بالجاهي خالبيها راهي ويفرق بكبره امتونه روس قشناته امتون الخالبيها الناهي والزجاج الفاخر اللي يوم يبرق لونه والزجاج الفاخر اللي يوم يبرق لونه لضربة تغيمتها شمس الصباح الباهيه كنه نظارات طبية على مزيونة جرة الكحله على رمش مقامها زاهي وضغط طاراته ما بين بلوطه الموزونة فوق خط كنه ملاسن في كفة طاهي ضغط شايب شارك البقرة وهي مضمونة عاصة برقابها ولا معها اللهي ضغط شاي شارك بكرة وهي مضمونة عاصة بركابها ولا معاها الله أكثر الحكام يشرونه ولا يعطونه وانعطوا يسبق عطاهم منة المتباهي ولا حمدان المكارم ذا وذا يهونه اسأل الآذان عما قالت الأفواهي وانشدوني يوم باقي الكون بي وركونة واعتزلت من الرجال اللي مهم بشباهي جيت له وعفى من الديال مديون كل ديونه ياهي ياهي مدته تغني الفقير غير ياهي سيدي والغيم من فوقه تصب أمزونة تنجذب له نظرة العاقل وعين الفاهي سيدي والغيم من فوقه تصب أمزونة تنجذب له نظرة العاقل وعين الفاهي لا عطا منه ثلاثة كنها في عيونه ملعقه سكر صغيره في بياله شاهي احمد الله يوم قلبه ضل صدره دونه ولا كان الشاهد الله مدهوه ساهي